على وح لا اله الا الله وحده لا شريك له ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا حسي الله تساعد ربما الذي خلق منه الواحدة <سؤال> وخلق منها يوم الجاء ودخل منه ترجام تبيعا وقتاء يحقق وقت الله وقت الله تبيع الله تباقى الحديث المحيط يا ونزدك الله وقوله قوتاً تبيجاً يُفلح لكم أسرار حتى يخطر شخص قروده وطرد صلى الله ورسوله أخذتها قوتاً العظيم والسلام عليكم احتفالا وكل مكتسب في وكل لعبي بالاله وكل في ثلاث خنادق قبل انقي هذا وهو عسكر أسل الثالث عشر من دونه هو يومك هذا هو كذلك الثالث عشر في ذكر الله يا إسرائيل إسرائيل يا إسرائيل من في نفس المكان أنا أقول لك إنك لا تبي أحد حتى في حياه آله ارى ولي ولي في فوات الساعة في يوم الساعة في يوم الساعة لا تبي أحد لا عليه أحد لا و قطر الزراف كما قلت أما ولا الله تبقى النجل سواك تواك تواك تواك تواكي و يحكم أستخارهم لجالة العذر الله أعلم و طول في والشعاب من في وهي في مجال التعدد والصراخ صراع وبعض, وبعض. وكلما كنت اقرب الى هذا كلما كنت اوعد لما يحوظ لا على يا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا والله أكبر. اللهم صل على ثلاثة كنت مادي السنه وكان الصحابه يقولون في, في حديث الشيخ الاكبر صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر جلسنا حوله وسخر الله بقلوبنا ولما تقابل ثلاثه ثلاثه من قوات الحلف قال ان الاول قال لا استطاع تساويا قام الاول قالوا الله فربا كانت سنه سنه في معاهده قال صلى الله عليه وسلم وانا الى البلاد رجعنا قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يا الله يا شريف يا حسن الله يا خليفة نجيك السلام على ما في الدنيا السلام وسلام على الناس وعفو عن غضب الدنيا هذا إنسا هذا ما في الله والحمد الله وعند أي أحد زين وراء الحمد أخذ منك ما هو قال يقول اساق و ازيح المخضر قال لا اله الا الله في في من ماذا الذين الذي ما لا الذات هو كبير فكس المعلاه على خروج العارف حتى في فائقه بماذا ترتقي بهذا الحمد لله ثانيه شكر المولى نزل عن موعظه ان نزل لي لقد نزل اسمه ادب انزال الذل من طلبه الذل ومن الزهاء فذاك ما لا رجل مستل شديد يا احد يا راح يا راح إلى إلى مكان آخر مكان آخر إلى مكان آخر ولا مكان آخر إلى مكان آخر قدر الله آخر إلى مكان آخر إلى مكان آخر إلى مكان آخر إلى مكان آخر إلى مكان آخر إلى مكان آخر إلى فيه آخر إلى خيرا كثيرا فان يتبتت يوم من الشرق الى الاحد او من الى الشرق ولا تنصح ابدا في ذلك فلما ان الموت تقام وأن كونة المسلس محفوظة وأن كونة المسلس محفوظة لإذراك الله فأيضب علينا من شكر وفين وقد بذل لا يشكر الله من لا يشكر الله وإن حتى ما يقول العظم الشكر لله وحده إلا مصواب المقال الحمد لله وحد وإنما يشكر عبادة فليس يشكر الله من الذي يشكر الله؟ ومن المسكو الهداد تسكو حسن واضفة واضفة اقوم عن نفسي اولا وحسن جدي حسن تجل عن الموعد وقار قرصنا في الى يوم شك بعد انشاء ان ما سآله ولعنده يزدون يوقف الى تحين الله من فلنوثق <تصفيق> الله سألس إلى الله وإلى الله فأل سبيه الله التجنة يعود درسنا بأس الخطاع وعادة القطاع دانا صحرا لنصف الشعر بل لأنه دانا شهر وعادة شعر الظلم وما يستطل فيها لشيجين وما مات ويقف تدريها من الدنيا أنها كلها تلقب ويحتلات القطاع المستقبل ومساحثنا بالأخير فهذه الدنيا على الحقيقة أصدرنا في القطع الدنيا أصدرنا في القطع بحق الواقع لموادي السمارات العلمية والأسعادية السخطية التي تتمت بسناسة أسعادية ثم من جميعنا الله آل علينا بأس من العذرة في الشمع في العذرة من المثمر عذرات مخبونا وعذر آل لأجهز وأسأل الله تعالى بأسنا أهلا لأن الآخر من الله من في هذا هو عشر لا من لا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا لما تشاهد الحوث من هذا العدد حتى تشاهد منهم المسلمين وليس في احباب الخير لا عد ولا رعب لا ترى ان الله كله اذكه يسمعك في هذه الايام احفظ وان اعمل لا يزال يكلمني في هذا اشاعنا ليس من حساب او شيء لا ليس هذا هو ليس هذا قضاء و قدر فالقضاء لا تحكم هذا هو الثالث واقول هذا الاسم الشاب و الاسم لا عقله ولا كلها هكذا علمنا رسول الله سبحانه لا عذر ولا حيل لان العرض قديم قالوا معاده التشاؤم بالليل اذا كان التشاؤم فينا اذا صارت في ليل هلال فتشاؤم واذا صارت بدالا كل وليس واذا قال <سؤال> قل الله قلنا عندما قيل له الا اذا قلت يتسجلون قال فلا يسجل لنا لانه قد يكون ابنكم يا رب يعني من واحد في لا خشاع في القول لا خشاع في الارقام لا خشاع في الشعور فقد ولا يعني ولا أن ان الامام العرب انها كانت تتشابه تصاريف فقط أنا ولا تخط فيه لحظ ولا السعاد ولا شيء وكل قبله فهو ماذا فهو اياه وإنما تشاهد الخضر رأس ربطته لا الزعفة من الذي أسلم النسيحة إلى من هو هو ما ماذا الثالث عشر يا وجع تريده تشاءه يا وجع لمن كل من يحمل او لماذا لماذا في غرفه يا حتى الشعراء، حتى ما آت عليهم، حتى المأثورات، حتى الأشعار، حتى حتى الأشعار، حتى الأشعار، حتى الأشعار، حتى الأشعار، حتى الأشعار، حتى الأشعار، حتى الأشعار، ومن اراد على الغش خطط لديه في الثلاث لقائنا ليقرا الخير الكلام Thank <laughs> you. واتقوا الله السيئات حسنات وانما صدقوا فحق وانما هي حسنات والحسنات مطاعته الله الله وكانه بالصوبه يشركوا في الله فيه فاضاعين له من طاعته عشره حسنات اوائله وهذا له من زوجه توبه ومغفره وحسنات يذكر الله في حتى خلق أولئك أن الله السماء حتى ناس كمؤمن التجيئات هذا لأنه تتوجد الفجر فلا الله صلى الله عليه ثم تنقل أولئك حتى ناس حتى قال خذ يا أول ما كرامتهم في قلت لا تعرف، الذي لا ينفع. فهم خلفوا إعلامه، فإنما خلفوا إعلامه، فإنما خلفوا إعلامه، فإنما خلفوا إعلامه، لا خلفوا إعلامه، فإنما خلفوا إعلامه، عبوديه خاصه اما لله تعالى لهم عليهم الربوبيه دون الربوبيه وعبوديه دون العبوديه والخصوصين شرفا وكرامه حتى خاطبه في اكمل في الكره الاخرى قال لا اشهر الذين امنوا فيه الى الله سوء هذا الملك أخينا الإيمان هؤلاء المتنزين هؤلاء الغفاق هؤلاء الثلوة ملياني هذه الحياة بشكل الجرح هؤلاء الذين في فوق الإيمان بهذه الخطايا نعم يا عزيزينا عبد هكذا عبد هكذا عزيزينا عبد كل حاجة والعزاب الزرق بالنمان وكان هاتفاره داخل المؤمن مع حباء المناباة والضبط فيه وكانه يقول ايكا للشرق المؤمن الاسم يا عزوه الذين هكذا شرق يا شرق الذين افرق هذه القرامة وار ما لا يا رب قلت اشهد ونحن ما رزقنا لا نرجى ابته بكل جنبك ولقد الله صلى اشرق فخاطب بها البعيد البعيد البعيد قبل الخير وانه قال قل يا اصوات يا فجاء بالزهيش قل قل قل قل يا حسابي جديدة ومذلك في في هذا وعادي الخامس اللي قال هذه الجملة العراق يقول هذا الرويين لا محل لها من الراحة اطرقه على عقل كل التي ساتفة باسم الموكول كالذي كتبينة في هذه لا محل لها من لا محل لها من تعالى لا أول عرض، فإن السلوم لا حتى ولا قوة ما حتى اللغه حتى اللغة، تقول له كلها على أحسن، لا تخفنا، لا ولما جاء السائق يقول من راهب اسرائيل وكم من الجهل والا لما كانوا في ما هم ونحن يخو رب الالم من حتى تأمه السلامة بارد تخطوط لا رب الله ولو تخطونا حتى في الجارة فأخصوصا بنا فأخصوصا فالتسعا فأخصوصا حتى ذكرنا يتبقي سوى تردين بسرع أبائي في عاط الأبوال عاطي وثالث كل تطور عاط لابو ورخصوح. ورخصوح. لابو ورخل ورخل. ما ما على العاقل قال له اقصص ايقول له العاقل خليني وارقيا خلق فقال له العاقل يا زلمه لا يخفى الله لا لا تقول لا تخف على على لا لا الله فقال لك يقف رب لم من انت فلما اختصم انت رب العالمين يا ربنا حسن فقال للعابد هذا لكنت في عزله من خلفك من لا اذكر من عبدك ومن عبدك من عبدك من ما يذكر داست. الله لك ولقد ما يخلق رب العالمين الشوق لله ذكر الله في الصرض ومن وان يخر الخروب الا من يملك نفسه لا انت حتى تقول ان الله يخر لا ومن يخر الخروب الا من يملك لا نعبده وغر هذا هو الله رغمه. رغمه. لا لم أعطى ما أعطى صحيح صحيح يتوقف ورياج الدخول تأتيه سمشي فياتيك ماذا حرول سبحانه وقال يا كنت في عائزة أكنت ألي قادرا ثم أمر ربيبي الى الله قد فيه أبوح أبوح أبوح أبوح في وجه الناس في وجه الناس في وجه الناس في وجه في وجه الناس شوك ان يفتح على الزاد لا يجلب وجوده. حتى ولا لو قربت منورهم انام السماء لو جاءوا بهذه الارض بهذه وخطولها الخطايا ودنوغها لا يهم الدولة هو صلى الله عليه وسلم يحضرها يحضر ما لم يغرر ما, ما حتى وقصت فقال اغطر لهم اغطر لهم اغطر لهم اغطر في جسوع من حتى بحد من كرامة من كرامة ينزل للسماء الدنيا حيالي. اين ايها نزل كل ما كل ليلة. لا ات وانت تنام وانت تنام لا ات ينزل للسماء وانت لا تجيبه فاين انت يردك يا يا ليلة لا ويقف بها ينرينها ينقفها حتى ينزلنا نظاما إلى الثمان وهو كل بيته كل بيته كل بيته سرات السنة ويقف طويته ليس الشأن المسك ولو كل نواينا النهار ولكن لا يقف طويته في المهار في المهار السفادة قال الله سبحانه وتعالى وكلهم ليس دهار ليه ذنب كل احد سبحانه وتعالى اتركوا على الخطر لا تخلطوا الامر انه جذب ولذا لا هنا ماذا جاذب جذب في السحن ماذا والمبارك لا تخلطوا اثناء والمبارك ماذا يعني لا تخلطوا اليوم الله لا لا ولم كانت الله الله. يا من تقرأه على قصر لا تصمته فأيضا تقصر الله والمسبق المحيث والإنسان تلاحظه انكتله بما جاءتك بما رأى فيها ظنه لا من الله من رحمة الله من الله يا كل الناس والخيار من الله الله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 لا تقررهم بشكل اي الله حتى ما رحمة من رحمة مالخصة مالخصة رحمة لا. لا. الله ان تقول الله الله لو كنت, لو كنت الله الرحيم يقمنك في اذه احكم له الكتاب ايه لان اسم الجلاله هو معان جميع الاسماء لا تخلو الله نرحمه الله بالرحمه توات ونرحمه جميع من في, في, في, في لان اسم الجلاله يعني كل نفس. كل الاسماء معنى كانه هو يبشره، ورحمتنا بمغوره ويركن كلمه وكل شيء اذا فانا في رحمه الله وما خير يقول رحمه الله شهد الله يظهر الغنوة اليسر شهد صراحة المخرى المنور هي الجميع حتى لوحنا تحقيقه ياخد صراحة للسنة على السماعة الثالثة تماما هو يعني حمل في الايات إنما لا تسلق على أنا وانا توقفت في سينة ذات فقال الله وطن الله وقت للجنوب جست بكرامه بكرمك اثائيا انا يمتل المرض ونحن السكس بشيء آخر بعد الان أن وعده بتوبته وبرحمته شوق وعده بتغطير من نظره من نظرة السكر لأن الجدء ما ذكر ينفر في مرحى صحيح بالله ماذا يهم إما الله, ان الله يبقى راضي الكرام الله ويكفر جنوبه عليه بأجل الشهر يأخذ الليوم القيادة ويضع خلف عليه عليه ممالغة إيه في الشهر يأخذ أخذ يا عصم أتصدر جلبك كذا ذنبك كذا وضمد كذا وقل مع ذلك أتصدر عصم سيقول واحدة تصدرها على دوسة الدنيا وأتصدرها على ركاة الأخر بهذا في الغش بهذا كله, كله. فيه ويخرقه ويأخذه الى الثلاث ويأخذه أخي my face and I'm doing انت يعني سبيل كان الى العالم العالم انت في الاسم ان الذي يعلم انت لا سهل من هذا الالاء قال ورصحك كيف الله جميعا فلا كنت تتكلم أن الله جميعا. فإن كنت أن إلا أن لا تستخل في ذلك ولا تستخل في لا سيكون ترى حتى الغدف اتحادي لله الخار بالله وعادي برهرة إذا إذا يغطل بهذا لا يغطل استحفاقا أنت بسعيد وإلا ما يغطل أنه ماذا عادي فهو يعادي ماذا هو ليس بما يغطل ماذا عادي فقدر ما يغطل وما يغطل في ولا. ولكن انت ولا في في الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا الله يا الله يا رسول الله الله يا رسول الله إلى ونحو الله. الله. لا تكذبوا، إذا أخطأ أحد الله ما هو، وما هو، وما ركضوا أحد، لا تأخذوا من الله إلا ما خذوا من الله من الله، أيه، إذا انت أعلم، ليست شاء الله، من الله. فالحباب ماذا يأتي فأرقى الله يقول ملت ماذا أقول ماذا ماذا؟ وهذا الكرام الحديث ينزل لأذر الثالث ملكا من السماء هرام هم ملتا لتنزل إلا شرحا ويسر وقالنا وما تنزل يلا روحي شوفوا شوفوا خلينا نسوي مسيره حلوه لكن الشيخ جليل قال هذا يا عابس كريم يصرخ السلام سلام صح انت كرامه الاسلامه لو انا كده خايفه من الجنزير يا عم انت قرارا ينزل من لكن يجب الملك ويسرار الحاجة عشر فمنذره الى اي اصل هو الى اي اصل هو يحصل ماذا تعال هو اذا يقبل انه بيه وقم فيها تسبح في عاشل تسبح حتى مرة تسبح تسبيحة ماذا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 لأن المصبوط لمن يقصد ان يقع على ما دون ايه ما دون ذا في شريح دخل في الاجتماعات ايه ما في الهوائزة ما فيش مسعى الله كم أنت تواب يا الله كم غفور من صرحين ظلم زنو تائر فهو حقا قلت لها من الله لألو جنوب جميعا ان قلتم قبل ان لا تنفق مع اولا يقول هو اهل الخطر و, و لا يغفل اختراقه انه يغفل من اهل الخطر ان يغفل ستكون لك فالله الارض ثاني الله يجيل كان الثاني عشر فالله الارض ومسلنا وميساً كمي التي خلق عصقان وخلق كل شيء وخلق وقت في الزكران أليك رابك حتى ذكره اتفاع الشرق وعلى الثلاثة الذين حديثهم مكيا معاك كله من صار ذكر سيد ما أفكر أبغى أكذب ما أفكر ما أفكر ما أفكر ما أفكر ما أفكر ما أفكر ما أفكر ما أنا خلاص من هذا الشيء. أنا أستقبل هذا الشيء. شوف هذا الشيء. ويرجعوا الله سبحانه وتعالى. أنا مني مني. بديدي وياك يا رجلي كشاف. كل كل ما أقوله. يا رجلي كشاف. أنا كشاف. كل ما أقوله كل ما أقوله. يا اي واحد امره الله الصالح الى لديه كذلك الذي يعد كثير ذات كانه خاطبه هذا خطاب سيدنا لو قال يذيه الله الذي يخطا El señor dice que el señor dice que el señor dice que el señor dice que el señor اهل عن نخذك تفوتك و تلك خرامة حتى قال في كتاب ربناه أن يريد ان يسود عندك و راجل خرامة خالصة و ايه يريد ان يسود عندك يريد ارافة سمعية يريد ارافة طويلة و تلك هل او لا؟ او لا لا تتقدم له لا الله لكن الايراد ثنيه من الدوله في هذا الوقت الذي نصيب في الخروج الله يراكم التوليه الله تعالى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 لرجو Without chave La, واذا ل paupen واذا ليتنشعった لبقى أو بiento واذا لي Έتسان سنة أثناء ثم سعف عليه معنى Theブ sound has come to the light إذا الي كنت انتعقى معنا ما بيفس اخيذ الله جعل الهدى بعد, بعد جعل عليه الله يجب الشرام الله وأي شرامك هذا يريدوا حتى الوقت ماريس. على بداها يريد الله شوف الخباد الخراثة عز لكن هو فيما هو صاعد على اقول ايه اعطي الصور والتجاه من خضائرين والخضائر لا شيء الله ان يتوب على الخضائر ووصقه بشاعة الصوت تجاهل لحوة ووصد لا يخطئ الساعه تخضيره ويقرأ تعالى سارة يقول على اللقاء من الذين امنوا ان تقسع خلوقهم بجزء الزالة ومن نزل من الحق تتأمل فيه بسرعة فاهمها ان اخذت من عز الله فقال الان انت تريد يا رب وهذه احد عليك انت تريد يا رب وان اذا اريد كما اريد فنزل وقال الان حتى طار بعض هذه السوفة واحفر اهل سمادي كان لسمى ونقض بحاله حتى صارت السوفة في ولده فكان له الولد عليه كان من يقع اذا اذا كان لا يقرأ اواتي التحديد خلقا على علي مرة ترى طولة الحق فتقط علي على اسمه فلسف على ما خلصا. لا خلصا. الله يريد ان ايش ان يتوب عليكم أن يتوب. أن يتوب عليكم صار الله يغلق ورقنا أنه من السماء على المياه لأحضر المتاع وما كان تسعى لكالفاق من الله ورجعنا الى الله لما من خضعنا فيه Well hammer and so on the budget. Well the who are the all عن كعبا من رجالاتي العقدة التبارة ومع تاريخ لكن اي فتعة اعظم لحياة كعسين تلك يوم العقدة قال له حفش في يوم طلعت عليك الشمس وفضل جس هذا خير يوم قال الزائف اي يوم طلعت عرفت شمس كما قالها لسعاد يا كل الفضائل فليس الفضيله اعظم من بيت الفضائل الفضيله لا تعب تعبد الزائف قبل تعبد المزائف تأخذ الثالث قبلها تأخذ ما دوش أفضل مخالي عليك شرطه إلا بيوم العقبة إلا بيوم هذا اليوم يوم كما يوما في يوم الجمعة. ماذا ترى أسمع يومنا كهذا اليوم بطاعات محردة لماذا فقالنا والله في كل يوم ينادينا هذا اليوم يقول لنا هذا هذا اليوم هذه هذه الساعة هل سائد هل سائد سيكون معك يا أبي والذين فنستق الله ويكون معك هذا هو هذا هو الدرس بالكسر بساعة كونوا مع ساعة أي ثوب ثوب ثوثة ساعة السياح السواد مدينة هذا هو من المرمى ثوثة عسيبين لذي يغتنك وذي كرام عسيب عندكم مقدم على من شوائق لا لا يذهب ما ولا حتى إذا أخذتني ليش ليش أنت خلناك ولا الله؟ حتى ربطكم. حتى حتى حتى ربطكم. حتى ربطكم. وليس في حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى لكن عسى لدخل الله وعسى رفقه من ان يكتفر عنكم سيئاتكم شوفوا الأول يرسينا في الناس لما تستفق الجنة لما تستفق الجنة لما تستفق الجنة أنت شوف، أنا أقول لك أنا أقول لك اي حاجة عيه على الدول على الدول. من يوم والنبيه والنبيه. كأن مع, مع, مع النبي اخرى فالتدور لما بين ايديهم الايمانين الله الله الجدار القزار يا الله تتنقل شئ شو ان شاء تفيد ماذا مغادره سرعه الجدار القزار لان السلف ستكون و نعم تتلقى حاجة من ربه كلمات السكرة التذاب على السكين السكرة في المبادرة لا تعمل هذا المبادرة يكتجع على قوة من السماع البيات يقول يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتسلح. والهول آه, آه وجوهنا قال اقول متى تنيل من الذي يفعل وما الاستغلال لا لا يعذ فضيحه ما له لا يعذ وجه رجال المدينه الا يكون منهم مولده شباب جدره المشابه والبارك قال له اخوه فلما بعضهم يلعبوه لعنى كماه ليساك ثم ان لا هذا لا يلعب لا يلعب تعال مرح على الالبيه تخذ يا يلعب هل تجوها لا تبعمر ما تبريك هذه سوطة الانزعة على الغابرين هذه هنا يا هذا الشاحب هذا المثير هذا المجنون هذا الحثالة هذا السرقة هذا العول هذا العول هذا العول هذا هذا العول هذا العول هذا العول هذا العول هذا المسهولية على كل حواء شوف والخيطة المسهولية على كل حواء الله حواء؟ من التي تكون على ديه ملع بتوضع فإنما لم يذكرت ضمن الله. ومن لا عزيز. لا عزيز. لا, عزيز. لا, لا, لا, لا, لا على الحقيقة. يا ويلة مرأة تريد ان تكون عزاق. ومن الله قال تفتل كنا سيئة. وإنما ستسبح ولا الى ماذا وهذا البسك الذي نراه هو الذي نراه الو حتى اخطى فيه انه جد منك اثنان اسم القسر ماذا تتبين ان يكون رجلا لن تخضي رجلا رجلا وليس القسر كثير و هل يتشير من مرأة التقنى بها لذي هي عديد لذي هي عديد لذي هي هو نفس المستمع مش المجتمع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 وانا نخر في مثل تكرير فاذا كانت في الراقه فيه هي نقول عبد الايه اخي ليس منها مدعه وهادثا لا ينفيها ايه ستقال نعم ضاء اذا قال تلقى هذا الوصيل نفسه لا يكفي ولا خرابه إلا ما يقربه ويحلاه في البيت. أنت تعرف أن حرفين حرفين على سبيل المثال على سبيل المثال ويشاكل ويشاكل عليه وما فيك إلا أن أرسله على أوراقه على أوراقه على أوراقه على أوراقه ياي، تخلصي أخ، ونبدأ أول مرة، ونأخذ من المكان الذي نعيش فيه، نبدأ في أي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مش كما على ساعة صحيحة صحيحة. مش كل ما أقوله في الإمارات، تري ما نحن؟ هذا واحد لماذا انهم بهذا يغلقون هذا لماذا انما كان على بصراعيه لم يرسله وقتا بمثل هذا حدث على الإصلاح وإن كان التحول من النوال يتعين صحيح لكن ايك واجد معنا والغناء والغناء بإذن يقصد بإصلاحها بالحسب وصلح فعادة ما وقد جاء فورة في الأحرار وودي الكريمات فورة تمت ولم يجد وردنا. وإلا الثاني لا نعوه. والرب. هل تقتل ما في الرب؟ يوجد في العرب. في النبي الوصف. عرب. والطمع في ماذا في هذا هذا. وهذا الطمع ما لك لا تعرف. ما هو صفف <تصفيق> تسمين من على قيد عش من جبريل على قيدة إن الله تعالى يحطنيه في السلام ويتشيره في من على هذا والله تعالى أعلى وأعلى ومالله عليهم انقرar الله we will just, we'll show temps in the room and get on with them. So, you have a good day, and busy exist. And that's, with that improvement in that shift. Some are you gods but trust it الموارد الماديه والعوامل البشريه على هذا المشروع لا تكتمل العوامل غير المغارب التسويق حضره الاشياء في هذه الوان غير ايضا حاله الماليه لا يوجد I'm going to go on a show and I'm going to go on